111. يؤت الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة 112. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرب البرية